فَأَنزَلَهُ وَالْكِتَابَ مِنَ الْغَيْبِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّ لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر قفحا أن كنتم قوما مفركين وكم أرسلنا للنبي في الأولين ولا يقولن ذانك تخرجون والذي خلق الأزواد كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتسمعوا على ظهوركم إن تذكروا نعمة ربكم إذ سويتم عليه وتقول تخبر لنا هذا وما كنا ذو الشرى احده بما ضرب للرحماء مثنا ضلوا ورهوا تسودوا وما كذب او ما ينيهون الشؤ في الخليه وهو في الخفاء مغرر بهم اتْلُ بَدَلَهُ هُم عِبَادٌ وَهُمْ ذُنَابَا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ أُولَئِكَ وَقَالُوا لَهُ سَاءَ الَّذِي تَذَكَّرُوا قَبْلَهُ فَذِهِ لَن تَمْلِكُونَ بَلْ قَالُوا إن كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنه براء مما تعبدون إلا الذي سطرنيه إنه سبيل وَجَعَلَ لَهَا كَلِمَةً في فِي ذِكْرِي يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَّهُمْ ورآن على رجل من القريتين عنه هُ يضَونَ الرحم تَ رَِك نَح قَ الن بَمِنَهُ م عشٌَ نَح قََمناذَنَهُم ما يشَسَهُ فيحَةُّنيا وَرَض ما دَعظَهُ فَوقَعظ دجاتٍ لتَّخَِ ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لدعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ثقفا من فضة ومعارض عليها يظهرون وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابُهُمْ وَقُرُبًا عَلَيْهَا يَدٌ كَامِنٌ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ربك ومن يعج عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإن إِنَّا لَنَحْنُ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فإِمَّا نَرْجُمَنَّكَ وَلَيَمَسَّنَّكَ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وعدناه فانما عليه مقدرون فتمسك بالذي اوتي إليك الدين انك على صراط مستقيم وان من ذكر لك ولقومك وسوف تسالون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا مرسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسل رب العالمين فلما ذا داروا من اخاها واخذناه بالعدا بل عندهم يرجعون وقالوا يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عينك علينا له مهلكون فلم معك عنهم العذاب اذا هم ينسكون فلادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري تحكي أفلا وَمَا هُمْ بِقَائِمِينَ إِنْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاتِتِينَ كَذَلِكَ مَا أَسْقَوْنَاكَ فَقُمَّ مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ هَدْلًا ولما ضعب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصفدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم إن هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِلْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَهُ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 فاقتلت الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلهوا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الزاعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ألبك لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فدخلوا الجنة أنتم وأزوابكم تحزنون يطاف عليهم بطحاك من ذهب وأكواب وفيها ما تستهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها قالعون وَفِيكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَاكهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ ذَنِيٍّ لَمْ دَرَّوْا وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَمَا ضَلَّ نَهْيُهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَمَا دَامَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ أَم أَبْرَمَ أَمْرًا فَإِنَّهُ مُبْرِمٌ أَم يَحْسَبُونَ أَن لَّن يَنفَعَ سِرُّهُمْ وَنَدَاهُمْ بَلَى يُمُ الْعَلِيّ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَدَّبِ الْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اَني وَلَكُ كُلُّ تَلَاةٍ